قال ا ل م ص ن ف و ا ل س ا ر ب رحمه الله تعالى فنقع الله بهما الدار في و احتجت ا ل م ع ت ز ل ة ب أ ن ن ا نفرق ب ا ل ض ر و ر ة بين ح ر ك ة الماشي و ح ر ك ة ا ل م ر ت ا ش و أ ن ا ل أ و ل ى بختياره ا دون ا ل ث ا ن ي ة يعني ح ر ك ة الماشي بختياره ا و حركات ا ل م ر ت ا ش ليس باختياره و هذا دليل لهم علينا و نحن ن ر ض و عليهم شاء الله و ب أ ن ه لو كان الكل بخلق الله هنا تكلمنا و ب أ ن ه لو كان الكل, الكل يعني على ح ر ك ة المفايش ر و ع ر ك ة الماشي أ و اختياري ل ا و ا ا ل إ ج ب ر ي لو كان كلاهما بخلق الله تعالى なにか答えが変わ ة ていないと答えが変わ ي ていないと答えが変わっていないと答えが変わっていないと答えが変わって ي ないと答えが変わっていないと答えが変わって ل ないと答えが変わっていないと答えが変わっていないと答えが変わっていないと答えが変わっていないと答えが変わっていないと答えが変わっていないと答えが変わっていないと答えが変わっていない ف ب ط ل ا ل م ل ز م ا ل والمال والمال ا ل ا ل ا ل م ي د ل م ل و ا ل ا ل و ا ل ا ل ا ل م ل ز م ا ل والمال والمال والمال والمال والمال والمال والمال والمال و ن أن أ ل ي د ه م ا ل والمال والمال و ا ل ا ل والمال والمال و ا ل ا ل و ا ل ي ا والمال و ا ل م ا ا ل م ا ل و ا م ا ل والمال و ا م ا والمال والمال و م والمال و ا م ويمكنك أ ن ت ق ر أ والمده والذمي على حسب العطف إ ذ ا عطفته على ا ل ق ا ع د ة فهو معروف فهو مرفوض تقرا والمده والذمو يعني بطل المده والذمو بطل المده والذمو واذا عطفته على التكليف فهو مجرور ق ا ع د ة المده والذمي الكل صوافي المعنى المعنى لا يختلف ولكن يجب ان يكون والذمو هناك ي ع ي إ ذ ا ن أ ف ع ا ل ا ل إ ن س ا ن م خ ل و ق ا لله م ث ل صلاته و ص ي ا م ه و غ ي ر ذ ل ك ثم ب ع د ذلك ا ل ل ه ت ع ا ل ى ي م د ج ه ما م ع ن ه ذ ا ا ل ك ل ا م أ ن ا ا ل ذ ه في المسجد م د ه أنت يعني الله تعالى صلى ثم يسني على زيد هل يقول هذا الكلام الله, الله تعالى مثلا يعني سبحان الله ننزه هو ان يقول يعني ب أ ن ه مثلا ا ر ت ك ب م ع س ي ة ثم ذم ز ي د ا فايمون الله تعالى ترك ا ل ص ل ا ة مثلا و ذم ز ي د ا هل يجوز هذا الكلام لا يجوز إ ذ ن ا ل م د ه ا ل ت ان ي و ن المدرسه هو ان ي ا ل م د ر ه هو ان ي ك ا ل م د ر ه هو ان ي ا ل م د ر ه هو ان ي ك ن ا ل م ه هو ان ا ل م د ه هو ان ي م د ن يكون المدرسه و ان و ا ل م د ه و ان ي ك ن ل م ان يكون ا ل ان ي ل م د ه و ا يكون ا ل م د ان يكون ا ل م د ن ي ن ا ل م ه ه ان يكون ا ل م ان ي ا ل م د و ان ي ن ا ل م ه ه ان ي ن ا ل م د ه ه ان ل م د ر س س س ه ان يكون المدرسسس هو ان ب ن ان و ن ا ل م د ر س ي ه ي ع ن ي أ ن ا ع م د ه إ ن س ا ن ا على أ ن ه ي ع ن ي حسن ا ل وجهي هل هو مختار ف ي ه و الله أ ن ا ع م د ه ك ا انا ع م د ه ا ل ل ؤ ل ؤ ة لجمالها هل هي مختار أ و م خ ت ا ر ة في جمالها إ ذ ن مجبور فكذلك ع م د هزيدا ما أ ن همجبر على صلاته ف ع ي د ا م ا همجبر على سرق صلاته もう一度、この時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期の時期 ا 時期の時 فليس حار اتفاقا بيننا وبينكم فقائد ة ا ل م د هو ا ل ذ م ل ي س باطلت قائد ة ا ل م د هو ا ل ذ م ل ي س باطلتن اندى ا ل أ ش ع ر ي ة فهم؟ قال الخيالي هنا قول هو ا ل م د هو ا ل ذ م و ا ل ث و ا ب و ا ل إ ق ا ب و قد يقال يجوز أ ن يمدها ويذم باعتبار المحلياتي ك ا ل م ذ ه بالحسن و ا ل ض م ي بالقبه يعني رجل حسن يعني حسن الوجه مثلا أ و حسن السلوك مثلا أ و حسن القامه قبيه قبيه المنظر م م د و ه وهل له اختيار في هذا ليس له و أ ي ض ا الصواب والعقاب كما سياتي ا ل ث و ا ب و ا ل إ ق ا ب أ ي ض ا ف ع ل ا ل ل ه ت ع ا ل ى و ت ص ر ف ل ه ف ي م ا ه و خ ا ل ص ح ن ي ف ل ا ي س أ لك ن و ن ل م ي ك ه ا ك م ا ل ا ي س أ لك ن و ن ل م ي ة خ ل ق ا ل إ ك ر ا ل أ ق ي ب م ن ا ك ا ل ن ا ر ل ب ط ل ق ان د ة ا ل ت ك لك ي ك و ا ل م ذ ن و ا ل ذ م و ا ل ث و ا ب و ا ل إ ق ا ب أ و ا ل ث و ا ب و ا ل إ ق ا ب م ا م ع ن ى ب ط ل ا ل ث و ا ب و ا ل إ ق ا ب بطل الصواب و ا ل إ ق ا ب مثل ما قلنا في ا ل مدير ا مني إ ذ ا كان في م خ ل و ق ا ل ل ه ث م ا ل ل ه ت ع ا ل ى يؤذبه أ و يثيبو على م ا ذ ا ليس ل ه ف ا ئ د ة فبطل ق ا ي د ت اي بينما ب ط ل ا ن ق ا ي د ت ل صواب و ا ل إ ق ا ب يعني لاي جوزو ن د ن ا و إ ن د ا ن لا ا ن د ن ا لا اندانا لا ا ن د ا ن ن د ا ن ا لا لا لا اندانا لا اندانا لا ن د ا ن لا اندانا لا ن د ا ن د ا ا ل ص و ا ب و ا ل إ ي ي م ل ي ع ن ي م ل م ل ك ه ي ه ي ل ك ه ي م ل ذ ه ي ل ك ه يملكه يملكه ي م ك ه يملكه يملكه ي م ه يملكه ي م ل ك ي م ل ه يملكه ي م ل ك يملكه يملكه ي م ل ه يملكه يملكه يملكه ي م ل ك م ل ك ه ي م ل ه ي م ع ك ه ك ه يملكه يملكه يملكه يملكه ي ل ك ه ي م ل ك يملكه ي ل ي م ل ك ي م ل م ل يملكه ي ل ك ه يملكه يملكه يملكه م ل ي م ل ي م ل ك م ل ك ه يملكه ي م ل م ل ك ه م ل ك ه ي ل ك ه ي ل ك ه يملكه يم ي م ل ك بين الثواب وفئر الخير وبين ا ل إ ق ا ب وفئر الشر ك ع ل ا ق ة النار ب ا ل إ ه ر ا ق لا ي س أ ل م ا يفعل لا ي س أ ل ه أ م ا يفعل يعني الله ت ل ى رطب شيئا على شيء الله ت ل ى رطب ا ل إ ه ر ا ق على النار رطب ا ل إ ه ر ا ق على النار وهل ي س أ ل لماذا رطب ا ل إ ه ر ا ق على النار هل أ ح د سأل في الدنيا م ت ز ل ي وشارد لماذا يا رب أ ن ت جعلت ا ل إ ه ر ا ك مترتبا على النار او على التقاء النار لا ي س أ ل إ ذ ا أ ر ا د الله تعالى أ ن يرتب ا ل إ ه ر ا ك على الماء رتبه هذا فيوله لا ي س أ ل عما يفعل خالص حق له فكذلك رتب الثواب على العمل الصاله و رتب ا ل إ ق ا ب على العمل الطالي هذا لا ي س أ ل 。وإذا رتب ب ا ل た ك س كان ج ا ئ <ت ص في ق> ز あなたはあなたたはあなはあなたはあな هؤلاء, هؤلاء يقولون بماذا لا يجوز لله أ ن يعذب ا ل م ط ي ئ ة ولا يجوز لله أ ن يصيب ا ل ع ا ص ي ة يقولون هكذا ل ك ن هل ن ب ط ل هذا ل أ ن كلامكم هذا مبني على التحسين و ا ل ت ق ب ي ق ا ل أ ق ل ي ي ن هذا أ ص ل ا باطل فلا يستقيم الجواب و ل ب ا ل م بهذه ا ل م د ر ا ل ت ك ل ي ف والمدرسه ا ل ت ك ل ي ف و ا ل ت ك ي ف والتكليف و ا ل ي ف والتكليف والتكليف و ا ل ت ك ل و ا ل ت ك ل ي ا ل ت ك ل ي ف و ا ل ت ل ي ف والتكليف و ا ل ت ك ل ي ا ل ت ك ل ي ف و ا ل ت ك ل ي ا ل ت ك ل ي ا ل ت ل ي ف و ا ل ت ك ل ي ا ل ت ك ل ي ف والتكليف ت ك ل ي ف و ا ل ت ك ل ي ا ل ت و ا ت ك ل ي ف والتكليف والتكليف والتكليف و ا ل ي ف و ا ل ت ك ا ل ت ك ل ي ف و ا ل ل ي ف و ا ل ت و ا ل ت ك ل ا ل ت ك ل ي ف ا ل ت ك ل ي ف ل ت و ا ل ت ك ل ي ل ت ك ل ي ف و ا ل ت ل ي ف و ا ل ل ي والتكليف و ا ل ا ل ت ك ل و ا ا ل ت ك ل ي ف و ا أ و أ ك ن هذا هو ا يكون هناك تفرقه ل ل ت ف ر ي ه للتفرقه للتفرقه للتفرقه للتفرقه ل ل ت ف ر ق ل ت م هو إيه؟ إننا نجد ت ف ر ق ة ل ر و ر ي ة بين ماذا وماذا؟ بين ح ر ك ة ا ل م ر ت ا ل ل و ح ر ك ة ا ل م ا ر ي ت ف ر ق ة ل ر و ر ي ة ن د ر ك ه ا و ه ذ ه ل ل ت ف ر ق ة ل ر و ر ي ة ت د ل على ماذا؟ أن ا ل أ و ل ت ف ر ق ه ل ل ت ا ر و ع ن ثانيه ليس بالاختيار ب ا ل إ ج ب ا ر و الاختيار مخلوق للعبد و ا ل إ ج ب ا ر مخلوق لله نحن نرد عليهم بماذا نرد هذا الجواب الذي او هذا الدليل الذي ذكرتموه إ ن م ا ي ت و ج ه على ا ل ج ب ر ي ة و لسنا نحن ج ب ر ي ة نحن لسنا ج ب ر ي ة على ا ل ج ب ر ي ة من هؤلاء ا ل ج ب ر ي ة القائلين بنفي ا ل ك س ب والاختيار له أ ص ل ا ا ل ج ب ر ي ة يقولون ا ل إ ن س ا ن يعني مجبور يعني ب م ع ن ى ليس له ك س ب ولا اختيار ليس له ك س ب ولا اختيار ا ل إ ن س ا ن في صلاه ين ع ي ح ر ك ة الماشي ك ح ر ك ة ا ل م ر ت ا ش ا ن د م ن ان د ا ل ج ب ر ي ة ح ر ك ة الماشي ك ح ر ك ة ا ل م ر ت ا ش تمام اللافر ح ر ك ة ا ل م ر ت ئ ي م خ ل و ق ة لله تعالى دون أ ي مدخل للعبد فيها وكذلك ح ر ك ة الماشي أ ي ض ا م خ ل و ق ة لله تعالى ليس له فيه يعني ليس للعبد فيها أ ي مدخل هذا كلام من الجبرية. كلام ا ل ج ب ر ي ة على هؤلاء ي ت و ج ب دليلكم ن ع ما م قلتموه أ و ما ذكرتموه من الدليل يعني يلزم به ا ل ج ب ر ي ة يرد به يالل ج ب ر ي ة ا ل ذ ي ن ي ص ا و ن ا ل ذ ي ن ي ص ا و ن بين ك ل ت ا ا ل ه ر ك ت ي ن و ن ح ن لانه صبي بين ك ل ت ا ا ل ه ر ك ت ي ن ن ح ن ن ف ر ق بينهما ح ر ك ت ل م ر ت ي ش لايك لايك ح ر ك ة الماشي ن ف ر ق بينهما لكن لا ن ف ر ق ك م ا تفرقون ع ن ت م ع ن ت م المتزلتو تفرقون بينهما كيف ب أ ن ت ج ع ل و ح ر ك ة الماشي بخلقه بخلق من بخلق ا ل إ ن س ا ن ا ل إ ن س ا ن هو الذي يخلق ح ر ك ة الماشي والمرتعش هو بخلق الله تعالى أ ن ت م تفرقون هكذا لكن نحن نفرق ب أ س ل و ب آ خ ر كيف ح ر ك ة الماشي بكسبه ح ر ك ة الماشي بكسب ا ل إ ن س ا ن و ح ر ك ة المرتعش ا ليس لانسان فيها كسب عرفتم ا ل آ ن ا ذ ا ح ر ك ة الماشي ينظر اليها ثلاثه فرق أ و ثلاثه فرق على ث ل ا ث طريقه طرق الجبري ينظر اليها ك أ ن ه ا مثل حركه المرتعش ا لا فرق 何で言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言うか言う なぜなら。 ربما يعني يملوا ل ب ع ض من ك ث ر ة التكرار يعني اعيد كثيرا ي س ن ي ت غ ر ق و ن ي يعني تمدغونني يعني والجواب, والجواب, والجواب أ ن ذ ل ك إ ن م ا ي ت و ج ه ع ل ى ا ل ج ب ر ي ل يقول لك ان ي ن الجبريل ي ق ل ك س ب ي و ا ل ج خ ت ي ا ر ل ه أ ص ل ا ل ه ي ع ن ي ض م ي ر ل ه إ ل ى أ ي ن ل ي س يقول لك ان يكون الجبريل يقول لك ا ي و ل ج ب ر ي ل يقول لك ا ب ي ك و الجبريل ي ق ل ك س ب ي و ا ل ج خ ت ي ا ر ل ه ل ه ي ع ن ي ل ل إ ن س ا ن ل ل ع ب د ليس ل ل ع ب د ي خ ت ي ا ر ا ن د ه م أ ص ل ا ي ع ن ي أ ص ل ا ي ع ن ي ب ا ل ك ل ي ا اه اني ر أ س ا م ك ل ا ا لا يوجد ك س ب و ل ا ي خ ت ي ا ر وعمانا ه ن أ ه ل ا ل س ن ة ف ن ص ب ت ه ع ل ى م ا ن ح ق ق ه إ ن شاء الله تعالى ن ص ب ت ه م ا ذ ا نسبه الكسب والاختيار فجعل ا ل ل م ي ر ه مفردا لماذا مع أ ن ا ل ل م ي ر ه يعود إ ل ى الكسب والاختيار فافرد اللوميره ل أ ن المعنى واحد المعنى واحد يعني الكسب هو الاختيار الاختيار هو الكسب تقريبا فلذلك جعل ا ل ل م ي ر ه مفردا وعمان انا ف ن ص ب ت هون وصبتو لكسبو لكي يرى كيف تصبتونا هون على مانو ه ا ك إ ك و ان شاء الله ا ك ن ليس ل ن ك ت و تمسكو مونزيلا ن ل ا مونزيلا مونزيلا ن ز ي ل ا مونزيلا مونزيلا مونزيلا و ن ز ي ل ا م ن ا مونزيلا م و ن ز ل ا مونزيلا مونزيلا م ن ا مونزيلا مونزيلا ن ي ل ا ن ي ل ا ي ل ا و ن ي ل ا و ن ز ي ل ى م و ل ا ي ل ا م ل ا م ل ا م و ن ا م و ن ا م و ل ا م ل م ن ا ب و ن ز ي ل ا مونزيلا م ن ز ي ل ا ه ذ ا إ ذ ا إ ي ه س لقد كانت لدينا م ك ا ن ا لدينا مكانه لدينا مكانه لدينا مكانه ل د ي ع ا مكانه لدينا مكانه لدينا مكانه لدينا مكانه لدينا مكانه لدينا مكانه لدينا مكانه لدينا ي ت و ج ه إ ل ا على ا ل م ؤ ت ن ه ل د ن ا ل ك ا ن ه ل أ ي ن ا مكانه لدينا مكانه لدينا م ي ا ن ه لدينا مكانه لدينا مكانه ا ل ج ب ر ي ة يستفيدون ب ب ع ض ي هجزنا هذا لا ي ض ر ن ا ا ل ج ب ر ي ة يستفيدون ب ب ع ض ي ع د ل ة الاشعري ة كما أ ن ا ل ن ص ر ا ن ي ة تستفيد ب ب ع ض ي ع د ل ة المسلمين نحن نصبت الله تعالى ونذكروا لثبات الله ع د ل ة ي هل ي ص ل ه ل ل ن ص ر ا ن ي ة أ ن يتمسكوا بتلك ا ل أ د ل ة وهل هذا ي ض ر ن ا لا ي ض ر ن ا بعض و ل ا ا ل ب ط ن ي ي ش ان ر ك و ن ا ف ي بعض حقنا <تصفيق> و ن ح ن ك ذ ل ك ن ش ا ر ك أ ه ل ا ل ب ا ئ ن في بعض حقهم ا ل م أ ج د ا ل ا أ ر ي د أ ويكون هذا كلام أعرضت ن هو م ث ا ل ز ب ر ي ي أ ض ا ي ر د و ن على المسجد ا ل بأن تكليف ق ا ع د ة المده ولكن ا م والثواب يجوز هذا ل الجو كله مبني على عدم هذا م ت ح س ي ن و ا ل ت ب ي م ومع ذ ل ك ن ه ن لسنا جبريتن لماذا كيف سرقنا ان الجبريل لاننا ن ث ب ت ا ل كسبا و ل خ ت ي ا ر ا وهم لا ي ث ب ت و ن الكسبا و ل خ ت ي ا ر ا و ش ب ه ت ه م ا ل أ و ل وماذا و هي ماذا, ماذا؟ ب أ ن ن ف ر ق ب ا ل ض ر و ر ة بين ح ر ك ة ا ل ماشي و ح ر ك ة ا ل مرتعي ئ هذا الدليل يرد أ ي ض ا بجواب آ خ ر لم ي ذ ك ر ه أ ش ا ر ب هنا كيف يرد هم اذا او ا ماذا ا ل م و ت ز ل ة و ا د ا او او أ زعمو الفرقا لروري ة أ و نحن ندرك فرقا ً لروري ا ً بين أ و ندرك الفرق بين ح ر ك ة الماشي و ح ر ك ة المرتش ندرك هذا الفرق كيف ندركه ب ا ل لرورا ندرك فانتو ب ا ل لرورا يعني م ا م ن ع ب ا ل لرورا من غير ا سدلالي ت ع ل ه كل إ ن س ا ن إذا رجع إ ل ى مجداني ي د ر ك أ ن ه ذ ه ا ل ح ر ك ة بخلقه و تلك ا ل ح ر ك ة ليست بخلقه على يدرك هذا الفرق يدري. كيف يدركه بمرور هكذا قال المتزلى ا و ل من قال هذا هو ابو ا ل ه u s s البصري المتزل الكبير ابو ا ل ه u s s البصري هو الذي استدلى بهذا الدليل اولا ما هو ا ل ت ف ر ي ق ة ت ا ل م ر و ر ي ة بين الهركاتين وقبل أ ب و ا ل ح س ي ن البصري قبل أ ب و ا ل ح س ي ن البصري كانوا ي س ت د ل كانوا يصبحون هذه ا ل ت ف ر ي ق ة بالاستدلال كانوا ي ث ب ت و ن ه ا ب ت ف ر ي ة ب ا ل ا س ت د ل ا ل ي ع ن ي يقولون بين ح ر ك ة الماشي و ح ر ك ة ا ل م ر ت ا اسفر ق بدلي ل كذا و كذا ي ع ن ي ي ذ ك ر و ن له ا ل د ل ي ل و ليس ب ا ل ر و ر ة أفهم؟ ثم بعد ذلك ل م ا ج ا ء أ ب و ا ل ح س ي ن البصري هو الذي ا د ا ا ل ل و ر ة ف ي أ ن بين ا ل أ م ر ي ن فركن أ و بين ا ل ح ر ك ت ي ن فرقا ماذا ع ر ف ت الان ه ذ ه ليت س ض ر و ر ي ة ع ر ف ت ا ن هذل ا ا ف ر ق ل ي س ض ر و ر ي ا ا ن هذل ا ا ف ر ق ل ي س لانه اذا كان ض ر و ر ي ا كيف خ ا ف ي ع ل ى م ن س ب ق ه م ن المتزلى ف ه م و ا ك ل ا م ي ل انا سيل ض ر و ر ي لا يكون خ ا ف ي ا ع ل ر ى لوكالا سيل ش ي ء ض ر و ر ي ارى ارى ارى ارى ارى ارى ارى ارى ارى ا استدل عليه الصابقون ا بدليل عليه ل ش ما س ف و ق ن بدليل صابقون الذين ل كذا وكذا ك ه معنى استدلوا ل ولم ي ي ه ت ب ه أحد إ ل أ ن هذا ضروري الآن يقول الشمس فوقنا بالضرورة واحد يقول فوقنا يأتي الآن طالب الشمس ما معنى ه الكلام كلام ه باطل ل أ ن ه إ ذ ا كان ص ح ي ح ا ل ماتجسم ا ل ص ا ب ق و ن تكلفه أ و مشقطه ا ق ا م ة الدليل على هذه ا ل د ع و ة فما شقة أ و ت ح م ل ما إقامة ا شقة ل ك ل ي ل يدل على أ ن ه ل ي س ض ر و ر ي ي ا ع ن ي ه ذ ا ك ا ن ض ر و ر ي ا ل اخرى ك ه ع ل لان ء جميعا هناك ا ش ي ن ا و ا ع ب ى ل ح س ي ن م ا ك ا ن و ا ي س ت ن ن د و إلى ا ل ض ر و ر ة و إ ن م ا ك ا ن و ا ي س ت د ا ء اخرى لان هناك اشياء اخرى و ح ر ك ة المرتاح ما نهوا ي ه صار ايه صار ك ل ت ا ا ل هركتين صار ام بصار صار ام ب ص ا ء ف دليل هم هذا ع ي ض ا من ا ص ل ه م ن ه ا ر و عيد و ق د ي تمسكو او يمكن ان تقرا و ق د ت تمسكو ا كيف ع ن د ك م وكت ت م س ك ت ا ل م و ت ز ل ة و ق ت ت م س ك ت لا لا لا في الماضي يعني؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا م ا لا لا لا لا م ا لا لا ل و لا لا لا لا لا لا لا ل س لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا ل ي لا لا لا لا لا ا لا لا لا وقد ل أ ن ه حرف يعني قد وقد يعني قليلا نادرا ما ي ت م س ل أ ن ه عصر الله عيف جدا الله عيف يعني يتمسخ به نادرا اندل ا ل ف ر ص ة ا ل أ خ ي ر ة فهي حينما أ ش ع ر بالفشل آ خ ر شيء يتمسخ به إ ذ ا ح ر ف قد إ ذ ا دخل على الماضي يفيدو اقسما ي ف ي د ه إ ذ ا دخل على ا ل م و ا ر ي إ ذ ا لا يفيد التحقيق بل ينبغي, ينبغي أ ن يفيد ه تقليل وينبغي أ ن ي د خ ل على الموضوع هذا افتراض من المسلمين افتراض, افتراض افتراض دي. افتراض, دي. افتراض, افتراض الله. نعم يعني ربما هم يتمسكون ي ه ت م ل و ن يتمسكون في ا ل ح ق ي ق ة نعم وكذلك يعني يفيد له ق و ة ي فيدله ايه ق و ة ن عما هنا س ا د تيطه تازني ا يعني لاي ج ع ل ه م يتمسكون كثيرا بل ا ح ي ا ن ا هو بما يتمسكون ل ج ه ل ه م فهذا ا ل م ع ن ى هو الذي ينبغي ان ي ف ا د ينبغي ان ي ف ا د ه ف ه ر ف ق د دخلت على في ا ل م ض ا ض ع وقد يتمسكون هكذا اندي في نسختي و ق د ي تمسكوا و ك ت تمسكوا ب أ ن ه لو كان خالقا لو كان خالقا لفعل أ ا العباد على م ا تقول ا ل أ ش ع ر ي ت ه اذا كان العبدو ذ ا كان الله تعالى هو الذي يخلقو أ ف ع ا ل العباد ل ك ا ن هو ا لو ق ا ئ م ا ا ا ل ل ق د و آ كان ل و ل ل س ا ا ا ر ب و ز ي و ا ل س ا ر مع نقرأوا ك لي ق ل فعل ا العباد ل أ ن ه إ ذ ا كان هناك شيء ق ب ي ب من صوب إ ل ى الله ن ق ر أ ه بصوت خ ف ي ف ك م ا ت ع ل م ه هو الذي يحلق فعل العباد لكان الله الذي ي ح ل أ فعل ا العباد لكان و الله هو الذي خ ل ق فعل العباد لكان, هو يعني لكان الله تعالى هو القائم الذي خلق هو القائم الذي خلق هو الذي خلق الصلاة هو ا و هو هو هو هو هو هو هو ه ا هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو ا ل هو هو هو هو هو هو هو ا و هو هو هو هو هو هو هو هو ه م هو هو هو هو هو هو هو هو هو ه ل هو هو هو ه ا هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو هو ه ه و إ ل ى آ خ ر ا ل آ ي ة و ا ل آ ك ل كذلك و ا ل شارب و زاني و صارب الى غير ذلك هكذا <تصفيق> يقولون بينما كون الله مصليا هل احد يقول الله م ص ل ي و صائم لا يقول لا ه ن ا ولا أ ن ت م فاستدلالهم بهذا و هذا جهل اوي و هذا يعني تمسك الموتزلتي بهذا فهمتم الدليل او لم تفهموا لو كان هذا قياس استثنائي قياس استثنائي لو كان خالقا ل أ ف ع ا ل ه لكان قائما يعني لو كان خالقا ل أ ف ع ا ل ا ل ع ب ا د لكان متصفا بتلك ا ل أ ف ع ا ل باختصار يعني لكان متصفا بتلك ا ل أ ف ع ا ل عرفت المقدم و ا ل تالي لو كان كذا لكان كذا المقدمه ا ل ث ا ل ي ي ع ن ي اللازم والملزوم هذا ا ل م ق د م ة الكبرى ا ل م ق د م ة ا ل ث ا ن ي ة ولكنه يعني تعرفون أ ر ب ع ه خيارات ا ل م ق د م ة الصغرى يمكنك ان تكتبها على أ ر ب ع ه طرق اثنتان منها م ن ت ج ة واثنتان لا ت ن د ي أ ق ي م ة إيق ل ا ذ ا ل و كان خالقا للافعال أ ف ع ا ل لكان ع ب ا د م ت ص ا أ ف العباد ولكنه ليس خالقا ل أ ف ع ا ل العباد ولكنه متصفا للافعال العباد, متصف العباد ولكنه ليس متصفا للافعال العباد عرفتم أربع أشياء؟ أربعة منتجتون منتجتون ماذا نفي اللازم ي ن د ج و ن في الملزوم إ ث ب ا ت الملزوم يفيدو او ي ن د ج و اثبات اللازم ف ق ط و مع امراه والامراه الباقيان يعني نفي الملزوم لا يثبت شيئا و إ ث ب ا ت اللازم كذلك لا ي ن د ج و شيئا ما هو اللازم هنا اللازم لكان هو القائمه ل ك ا ن ه و ا ل ق ا ئ ي هل هذا اللازم ب ا ط ل ولا ث ا ب ت انظروا ف ي اللازم هل يمكن أ ن يكون الله ق ا ئ م ا و ق ا ي د ا لا يمكن م ع نهوا ا بافلازم م ع ن ا ه ب ا ل ا ل ل ا ز م إ ذ ا بافلازم م ع ن ا ه م ا هو الملزوم بافلازم بافلازم أ ن ا س أ س أ ل ك م ما دليل ب ط ل ن ا لازم قبل ذلك أ س و ل ك م ما هو ا ل م ل ز و م ا ب د الفتى ا ر أ ي ت أ ن اللازم بطله ر أ ي فبتالي ا ل بطل من المنزوم ل ز و م م ا ل ل م من ا ل م ل ز و م كون الله خالقا كون الله خالقا إ ذ ا كون الله خالقا للعباد بطله يعني بطل المذهب ا ل أ ش ع ر ي بطل المذهب なぜならば هذا باطل هذا إيه؟ لماذا باطل دليل بطلان لازم شاهد دليل بطلان لازم هو دليل ت ن ز ي ه هو دليل أ و دليل م خ ا ل ف ة الهوادب من صفات الله ا ل ت ن ز ي ه ي ة أ ن يكون مخالفا للحوادب كونه مخالف ل ل ه و ا د ث الحوادث هي التي تقوم وتدليس وتصلي و ت س ر ي ق وما إ ل ى ذلك هذه صفات الحوادث صفات الحوادث الله تعالى منزه انها انت لم تدرس الصفات س ل ب ي ة كم هي ث ل ا ث ة ا ل أ ر ب ع ة أ ر ب ع ة يا ج م ا ع ة هذا الصوت ي ص د ل هنا 3? え <tiro> <Vietnamese> ك ل ك م س و ه ن ا ص ر كم هي ا ل صفات ا ل س ل ب ي ة ثلاثه ة ما ي ما خ ل ل ف ا هي و ا ف ف نجحتم يعني من السنة إلى كنت تغيثون الأولى الثالثة ا إلى ل صفات ا ل س ل ب ي ة خ م س ة جماعة الصفات السلبية يا الصفات خمسة و هي م ا ذ ا ا ل ق د م و البقاء و ا ل م ح ا ل ف ة ل ه و ا و ا ل ق ي ا م ب ا ل ن ف س و ا ل و ه د ا ن ي ة يجب أ ن تعلم هذا ع ل م ا و روري ا ع ل م ا ل أ ن ك ا ل آ ن ت ق ر أ ش ر ح ا ل ق ا ئ ن صفير ص ف ا ر ه سلبي ة ما م ع ن ى ص ف ا ر ه سلبي ة ما انا هو إ ي ه سلب شيء لا يليق بالله تعالى عن الله تعالى أ ن ت ه ن ا م ا تقول قديم ما نعم ن ت تسلب عنه الهدوس تسلب عنه الهدوس ه ن ا م ا تقول الباقي تسلب عنه الفناء حينما تقول مخالف للهوادث ماذا تفعلت تسلب عنه ا ل م م ا ث ل ة للهواء هنا ماتقول ا ئ م ب ن ف س ه ماتت نوعا ك ف ع ل ت س ل ب ع ن ه م ح ت ا ج إ ل ى غ ي ر هي ماتقول و ا ح دون ح د ا ن ي ت س ل ب ع ن ه ع ن أن يشاركه في ه غ ي ر ه في ذاته أ و ص ف ا ت ه أ و أ فعل ا ه ه ذ هو أ م ر بدي هي ا ل ر و ر ي ة يعني ي ن ب غ ي أ ن تعلموه. تعلموها ص ف ك ن يجب ان ي ك الله يجب يكون الله يجب ان يكون الله ي ان ي ك ن ا ه يجب ان ي ك ن ا ل ل و ي ج ان ي ك ن الله ي ج ن ي ك و الله يجب ان ي ك ن ا ل ل ا يكون ا ل ل يجب ان ي ك ن ل ا يكون ا ل ل ان ي ك ن ل ا يكون ا ل ل ي ان ي و ن الله يجب ان يكون الله يجب ان ي و ن الله يجب ان ك و ن الله يجب ان ي و ن الله يجب ان ي الله عرفت د ل ل ه يجب ان ي ك و ل ل يكون ل يجب ان ي ن ا ل ل ا ز م ن ح ن ب ه ذ ا ا ل أ س ل و ب ن ت ك ل م ف ي ك ر ح ا ل أ ق ا ل ل ي ع ن يكون ل ل ه يكون ا ل ل ن الله ي م بهذا الاستيلاء حتى إ ذ ا دخل ش خ ص آ خ ر من البلد إ ل ى فصلنا لا يفهم هذا الكلام ا ل ط ا لي و ا ل ب ط ل ا ن ا ل ت ا ل ي و ا ل د ل ي ل بطلانه تعلي كذا كذا نحن نفهم وغيرنا لا يفهم وهذا جهلنا ل ن لميل ا ل ش ا ر ة ت ر ج ع إ ل ى إيه وهذا يعني ت م س ك هم هذا ت م س ك ا ل م ت زلى سوف يقول لك بهذا القياس الاستثنائي جهل عظيم جهل منهم عظيم لماذا جهل ل أ ن ه م توهموا التلازم بين شيئين ليس بينهما تلازم ك أ ن ا ل إ ن س ا ن يقول لو نزل المطر نجحت في الامتحان هذا إيه جهل عظيم مثل المتزلع فهمت لو نجحت في الامتحان ماذا أ ق و ل يعني لنزل المطر أو لو نزل المطر ل ش ب ي ت ه مثل هذه ا ل أ ش ي ا ء انا لا اوكثر من ا ل أ س ئ ل ة وهل بينهما تلازم لا تلازم وانت تف... تتوهم تلازما بينما ليس متلازمين تتوحى مثل ا ز م ة بينه م ا ل ي س ه مثل ازمه هكذا فعل المثل ااني كون الله مثل كون الله خ ا ل ق ا ل ل شي ء يلزمه أن ي ك و ن مثل في هذا ا ل شي ء هل بينه م ا ت ل ا ز م كون الله خ ا ل ك اللي شي هل يلزمه و ع ن ت تبدل م ل ا ز م ة و أ ن ت دايتا الملازم المايماذا لانك جاي لانك ل لا رات عرفو ما هو اللازم والزوم م ل فايمون لان من خ ا ل ك شيئا لا يجب ان يقصف بهذا ا ل شيء مثلا الله تعالى حالكه اصابه حالكه اصابه بيتفاقين بيننا وبين غيرنا المتزلى اقولها الله تعالى حالكه الصباح. هل تصفونه ب أ ن الله أ س و د إ ان المتزلى الله تعالى ا ص و د على قائدتكم هذا هذه فهمون الله تعالى يعني خلق ا ل ق ل ب هل نسميه هو ق ل ب لا ع ي ا ذ بالله ف إ ذ ا هذا تبخمهم تبخم المتزلى ت ب خ م ماذا ت ب خ م تلازما بين أ م ر ي ن ليس متلازمين بين ا م ر ي ن ليس م ت ل ا ز م ا ء انت تضيي تلازم مافي م ش ك ل ة لكن بين ا م ر ي ن متلازمين بين ا ب ت ل ا ل ا ل أ ر ض ب ا ب ت ل ا ل ا ل أ ر ض ونزول المطر بينهما تلازم بالمشاهدة. فهمون؟ أما تبدأ أو بين هما تلازم بل ا مشاهد ة ف ه مون أ م ا أ ن تضييي ت م ل ا ز م ة أ و ت ل ا ز م ا بين ا م ر ي ن لا ع لا ق ة ل أ ه د ه م ا بل ا آ خ ر هذا جهل ج ه ل ع ظ ي م ل أ ن المتصف بالشيء من قام به ذلك ش ي ء لا من أ و ج د ه المتصف بالشيء ليس هو الذي أ و ج د ش ي ء و إ ن م ا هو الذي قام به ذلك الشيء ا ل أ ب ي ض من ا ل أ ب ي ض الذي قام به البياض من ا ل أ ب ي ض الذي خلق البياض يعني ا ل ش ر ك ة التي صنعت هذه ا ل أ و ر ا ق ا ل ر ك ت و ن ب ي ر ك ت س م ي ه ا ش ر ك ة و ن ب ي ر ك لا ن بيركتون ب ي ر ك ت ن ب ي ك ن ا ل ر ن ب ي ر ك ت ن ب ي ر ك ب ي ر ك ت ب ي ر ك و ب ي ر ك ت و ب ي ر ك ت و ب ي ر ك ت و ب ي ر ك ب ي ر ك و ل ي س م ن أ و ج د ا ل ب ي ر ك ت ي ر ك ت و ن بيركتون ب ي ر ك ت ن ك ت و ن ت و ن ب ي أ ك ت و ن بيركتون بيركتون ب ي ر ت و ن ب ا ل ش ي ء م ن قام ب ه ذ ل ك ا ل ن ي ء ذ ل ك ف و ن بيركتون ب ي ر ن ب ي ر ن و ل ك ي لماذا ي ف ه و ج د ذ ل ك الشيء ي ف ه م أم ب ع ض ه م ل ا يفهم ت ف ه م فايزل ل ا بد أن ت ف ه م أ ن ه ي ا الشيء يفهمون هذا الشيء ي ف ه م حتى, حتى ل ا يبقى أحد دون ف ه م و إ هذا ا ل ش ي ل ي ل ه م و ن ك ت ا ب ي ع ن ي أصلا قليل و م ق ذ م ا ل ى ي ع ن ي ف ه م ي ن ع َ و َ ل ش ي ََ ر و ْ ن ء المعتزله ولا يرون ان الله تعالى هو الخالق للسواد والبياض من الذي يخلق السواد والبياض هو الله باعتراف منكم وسائل الصفات هو الخالق للسواد والبياض وسائل الصفات في الاجسام ولا يتصف بذلك ومع ذلك الله تعالى لا يتصف بالسواديه والبياضيه والطوليه والعرويه و ا ل ل ي ل ي ونهاري ا ل وما إ ل ى ذ ل ك ل ا ص ف ه بذلك ب ت ر ا ف منكم م ع ن ه و ا ن هذي ا ن هذي ا ن د ا و ى ا ل م ل ا ز م ا ت ه ذ ه ب ا ط ل ت و ج ه ل ف و ن وربما ي ت مسكو ك ي ف ع ن د ك م ي ت مسكا فإنت ل آ ن ربما يوتا ت م س ك وليس مسكو ب ق و ل ه تعالى م ن ي تمسكو م ت ز ل ا ل ج ه ا ل وربما يتمسك ب ق و ل ه تعالى فتبارك الله أ ح س ن ا ل خ ا ل ق ي ن كيف ي تمسكون ما وجهه تمسك ل م يبينه المسلمين ص ن و أ ن د م ا يبينه ل ا ي ب ي ن ك ل ش ي ء ي ب ي ن بعض ا ل أ ش ي ا ء ويترك ب ق ي ة ا ل أ ش ي ا ء ل ك و أ ن ت ت ب ي ن فتبارك الله أ ح س ن ا ل خ ا ل ق ي ن سيحلوته فيه يعني كيف يمكن ان تمسك به م ت ز ل ي إذا كنت أنت مثلا كيف ن ت تتمثل بهذه ا ل آ ي ة ممكن تبين تدريسنا فتبارك الله أ ح س ن الخالقين كيف ي د ل هذه ا ل آ ي ة ع ل ى م ذ هبل ا موتزيلا الذي هو ايه انا ا ل ع ب د ى ي خ ل ق في يلا ن ف س ه كيف ي د ل على هذا ب ل ي د ل ب ا ل ع ك س ي د ل ع ل ى أن ا ل ل ه هو الحالي هو تتعرف سنة ا ل ح ي هو ل ح ي ه ا ل ح ا ي ه الحالي ه الحالي هو ا ل ا ل ي ه الحالي هو ي ه الحالي هو ا ل ح ي ه ا ل ل ي هو ا ي هو الحالي هو ا ا ل ي ه ا ل ح ي هو ح ا ل ي هو ي هو ي هو الحالي هو ا ي هو ا ي هو ي ه ا ل ح ل ي ه ا ل ح ا هو الحالي ل ح ا ل ي ا ي هو الحالي هو ا ا ل ل هو ح ا ل هو و هو ا ل ح ا هو ا و ا هو ي ا ل ح ل ي ا ل ح هو ا ل ح ا ا ل ح ل ي ل ح ي ه ه ه و ا ل م ك ل و ب ص ا ب ت ا ل خ ل ق ل غ ي ر الله ه ك ذ ا ي ت م س ك و ن هذا دليل ج ي د ل ا بد أ ن ن ر ك و ن هذا يمكن ا ك آ ي ة أخرى وإذ ك ن ان يكون هذا يمكن م ن تخلق س ي د ن ا ع ي س ى و ن ذ ا يمكن ان م ك ن هذا يمكن ان يكون ه ذ يمكن ان يكون هذا ه ل آ ي ة ص ر ي ح ة في نسبة ا ل خ ل ق إلى ا ل ع ب د ان ي ن وللا ا يؤولى ايضا شبهه س ر ي ح ة في نسبه الخلق إ ل ى غير الله تعالى هكذا يتمسكون والجواب والجواب أ ن الخلق ه ؤ و ن ا بمعنى التقدير وليس بمعنى ا ل إ ي د ا ب من العدم إ ل ى الوجود أ و ا ل إ خ ر ا ج من العدم إ ل ى الوجود بل بمعنى التقدير يعني ي ت ا و القبر ولكن إنسان إنسان الله ر و ا ك ب ر و ا ك ب ر ويكبر ويكبر ويكبر ويكبر ويكبر ويكبر ويكبر ويكبر و ي ن ب ر ويكبر ويكبر ويكبر ويكبر ويكبر ويكبر ل ي ك ب ر ويكبر ويكبر و ي ك ر ويكبر ويكبر ل ي ك ب ر و ي ك ي ك ب ي ك ب ويكبر ويكبر ويكبر و ي ك ب ا ويكبر ويكبر ويكبر ويكبر ويكبر ويكبر و ي ك ل ر ويكبر و ا ك ب ر ويكبر ويكبر و ي ك ب ي ر فانتم اذن معنى الخلق في ا ل آ ي ت ي ن ليس هو الخلق الحقيقي الذي هو المختلف فيه أ و المتنازع فيه و إ ن م ا معناه هنا التقدير ويمكن أ ن يرد عليه أ ي ض ا بقولنا إ ي ه ب أ ن ا ل م ت ز ل ة اصلا لا ينسبون خلق الجواهر إ ل ى غير الله لا ينسبون خلق الجواهر سبق هذا الكلام الزواهر كلها ف ق ط ا ل خ ل ا ف في م ا ذ ا في الافعال خ ل ق الافعال لنقل حلقو افعال ا ل ع ب ا د الافعال للاسف جواهر ا ل ف ي ل ل ل ا س ج و ه ر ا ا ل ف ي ل ع ر ا و كما درستم ا ل م ق و ل ا ت ا ل ع ش ر ا ل ج و ه ر و ت س ع ة ع ر ا ل م ق و ه ر و ا ل ع ر ا ل ت س ع ة ه ي ا ل م ق و ل ا ت ا ل ع ش ر من العرب ت ل ت س ع ة ا ل ف ع ر ل الفيل والانفعال والكيف والكم والمتى وما إ ل ى آ خ ر ه تعرفون هذا ل المهم أ الفيل ليس جوهرا بل هو عرض فيل ا ل ع ب د هو الذي فيه الخلاف بيننا وبينه اما الجوهر مختلف فيه أ ه د في أ ن الله هو الذي يخلقه من الذي يخلق الجوهر الله تعالى عندنا و إ ن د الموتزله و الموتزل بتمسكه م بهذه ا ل آ ي ة خرب و ا هذه ا ل ق ا ي د ة ق ا ل و انت و إ فلوق من الطين كهيات الطير إ ذ ا ن س ب خ حلق الجواهر إ ل ى سيدنا عيسى ن س ب خ حلق الجواهر عريس ال طير جوهر ا الطير ج و ه ر و ليس فيهلا فهم الطير جوهر انت فلوق الطير يعني ينسب الموتزليه خلق ا ل ز و ه ر إ ل ى عيسى هذا خرق لاجماع المسلمين بما فيهم المعتزله فهذا اي رد عليهم فلا يصله بكم أ ن تستدلوا بهذه ا ل آ ي ة هذا جواب لم يذكره الساره وهي إ ذ ن انتهينا من هذا الله تعالى خالق كل شيء و الله تعالى خالق ل أ ف ع ا ل ه خالق ل أ ف ع ا ل العباد كلها من الكفر و ا ل إ ي م ا ن و الطاعات و العصيان الله خالق ثم بعد ذلك و هي أ ي أ ف ع ا ل العباد كلها ب إ ر ا د ت ه و مشيئته يعني ز ي ا د ة التوكيد نحن إ ل ى ا ل آ ن كنا تحدثنا عن ان الله هو الذي يخلق ف ي ل ا ا ل ع ب د ه ا ل آ ن ن ه ن نؤكده ببعض ت أ ك ي د ا ت فنقول وهي كلها ب إ ر ا د ت ه ومشيئته و و حكمه و قضيته وتقديره ف انتم هذا هو المطل هذا ت أ ك ي د ا ت على ا ل ع ق ي د ة التي سبق أ ن بيناها وهي أ ي افعال العباد كلها ب إ ر ا د ت ه و مشيئته قَدْ سَبَقَ أنهما عِنْدَنَا عِبَارَةٌ أَنَّهُمَا أَنْمَعَنًا ولكن ا ا ه د يعني إ ر الأشعارية ا والمشيئة هما شيء واحد عند على خلاف ا د عند ة على ل شيء ر ا ا م ي ي ة ل ذ ي ف ر ق و ن ب ي ن ه م ان وحكمه بحكم ما م الله تعالى الحكم لا يبعد أن يكون ب ع د أن ي ذلك إ ش ا ر ة إ ل ى خ ط ا ب التكوين يعني شيئا يقول أن يقو إذا أراد الله شيئا أن يقول له إ ن م ا أ م ر ه إ ذ ا أ ر ا د شيئا أ ن يقول له كن ف ي ك و ن هذا هو خطاب التكوين ه ن ا م ا ي أ م ر ه أ ن يكون كنا ا و ق ض ي ت ه أ ي ق ل ا ئ ي ما هو ق ل ا ؤ ه وهو ع ب ا ر ة ع ن ا ل ف ع ل م ع ز ي ا د ة إ م ه ك ا م م ع ز ي ا د ة إ اهكام لا يقال لو كان الكفر طبعا فيه شيء من التطبيل أ ن ا لا أ ر ي د ه ا ل آ ن ليس مهم جدا أ ن ا أ ن ط ق الى الذي بعده لا يقال لو كان الكفر بقلاء الله تعالى كما تبداون أ ن ت م لو كان الكفر بقلاء الله لوجب ا ل ر ل ا و به لوجب ا ل ر ل ا و بالكفر به يعني بالكفر لماذا ل أ ن الرلاء بالقلاء واجب ا ل ر ل ا ء بلقائي ا واجب و ا لازم ل و باطل ما هو ا لازم ل ما هو ا لازم ل ايواء وجوب ل ر ل ا ع الكفر وجوب ل ر ل ا ع الكفر هو ا لازم ل هذا ا لازم ل ص ح ي ب و لابطل ا باطل هل يجوز و لا يجوز ا لابطل ليس فقط انه ليس واجبا بل لا يجوز ا ل ر ل ا و ف ف ب ا ب ل はワーチであると言うと言うと言うと言うと言うと ل うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言う ر 言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言 ل と言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと ل أ ن ل ن うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言うと言う هذا ا ع ت ر ا ض من قبل ا ل م ت ز ل ة من قبل ا ل م ت ز ل ة الذين يقولون أ ن تقولون ت هذه المعاصي والجرائم كلها ب ق ل ا ء الله و إ ن ك م الرضا ب ا ل ق ل ا ء واجب فالرضا بهذه المعاصي واجب فانتم هذا يعني فاسد فكيف نرد عليهم نقول لهم ل أ ن ن ا نقول الكفر مقلي لا قلاء الواجب هو الرلا بالقلاء وليس الرلا بالمقلي ل أ ن ن ا نقول الكفر مقلي لا قلاء و ا ل ر ل ا إ ن م ا يجب بالقلاء دون المقلي الكفر مقلي يعني ما قلاه الله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 نحن لا نرى بالكفر الذي هو المقلي الذي هو المقلي و إ ن م ا نرى بالكلاي في ا ش ك ا ل طويل فعرض له القدماء و ا ل م ت أ خ ي ر كلهم هكذا قالوا أ و ل ا قالوا إيه ل أ ن زلى ب ا ل ك ف ر كفر ل أ ن ن ق و ل الكفر مقلي لا ق ل ا ؤ الكفر مقلي لا ق ل ا و نهنر ن لا بل ا قلاي ولا نر لا بل ا مقلي نهنر لا بل ا قلاي ولا نر لا بل ا مقلي ففي ايش كال ما هو كيف أ ن ك تر لا بل ا قلاي القلاو سفت من سفات لا نهنر ما امورنا به بل لا بل ا قلاي بل لا بل ا قلاي لا سكب ي ه ذ ا マーマーマーマーマーマー ب ーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマー ل ーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマー ر ー ا ーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマー ا ن, ن ر ーマ ب マーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマー ر ーマ ب マーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマーマ ولكن الله ب ا ل م ا ل م ويحب العالم ويحب العالم ل ه ويحب ا د ة ا ل م ويحب العالم ويحب العالم ويحب العالم ويحب العالم ويحب العالم ويحب العالم ويحب العالم م ن ى ر ي ح ب ا ل ع ا ل ر ض ي ح ب العالم ل ه ر ويحب ا ل ك ا ل م ويحب ا ل ب ا ل ل ه و ب م ح م د ر س و ل ا و ب ا ل إ س ل ا م دينا ممكن ف ه م و ن يمكن أ ن أ ك و ن ر ا ض ي ا ب ا ل ق ل ا ء ب ا ل م ع ن ى المصري هذا ليس في إ ش ك ا ل هذا جواب ويمكن أ ن يجاب بجواب آ خ ر وهو ا ل ق ل ا ء له الكفر له له علاقتان ع ل ا ق ة بالله تعالى باعتباري ن ه ب ق ل ا ئ ه و ل ك هذا هو علاقه بالانسان بانه إ ت ب ر أ كصب هذه الماسيا باهد الاتباع لا ينقل ه اللعب الكفر فهي لا ينقل اللعب الكفر بهذه اللعبه سيمون اصحاب الهواء يتعرض و له ر ا ج ئ و ه ا ل أ ن ن ا نقول الكفر مقلي لا قلاء ورياء ا ل إ ن م ا يجب بالقلاء دون المقلي و ت ق ب ي ر ه ن ح ن نقف و ن ل أ ن الوقت ح ت ل إ ن ت ه ى